<تصفيق> <عطوا> إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا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 ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد نوسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا ألم تر إلى الملئ من بني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 إذ قالوا لنبئ اللهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله إذ قالوا لنبئ لهم بعث لنا ملك نقاتل في سبيل الله نقاتل في سبيل الله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 إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله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 قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلو؟ قال قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلو؟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 ديارنا وأبناءنا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبناءنا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابناءنا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابناءنا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبناءنا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدَ أُخْرِجَنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبَنَائِنَا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 قَالُوا وَمَالَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدَ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ والله عليم بالظالمين فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين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 والله عليم بالظالمين فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين فلما ما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين 125. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا والله عليم بالظالمين فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين فلم. ما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين 110. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم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 الله عليم بالظالمين فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين فلم ما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين ألم تر إلى الملأ من بني سِرَاءَ إِلَى مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ مُبْعَثٌ لَنَا مَلِكًا إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ مُبْعَثٌ 119. كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما ما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين 118. ألم تر إلى الملأ من بنين إسرائيل من بعد نوسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن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 ما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين ألم تر إلى الملأ من بنين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 إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم مبعث لنا ملكا إذ قالوا لنبي لهم مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن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 ما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، والله عليم بالظالمين. ألم تر إلى الملائمة؟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 مَا كُتِبَ كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُم مُّبْعَثٌ لَّنَا مَلِكًا إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُم مُّبْعَثٌ لَّنَا نقاتل فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 ما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالو ملكا وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالو تملكاء وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالو تملكاء وَقَالَ لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالو وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالو ملكا وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالو ملكا وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالو ملكا وَقَالَ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا 118. قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قالوا أننا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يأتَ من المال. قالوا أننا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يأتَ سعة من المال. قالوا ان لا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يئتسعه من المال قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم من المال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 قالوا أننا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يأتسعتم من المال. قالوا أننا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم من المال.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 "Qālā innallāh astafāhu ʿalaykum waḍādhuh basta fī al-ilm wa al-jism." Qālā innallāh astafāhu ʿalaykum waḍādhuh basta fī al-ilm wa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 الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم والله يؤتي ملكه من يشاء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 وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالو ملكا قالوا ان لا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يئتسعه من المال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 وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالو تملك قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يأتسعت من المال قال إن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 وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدَّ بَعَثَ لَكُمْ طَالُو تَمَلِكَ قَالُوا ان لا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يكتسعه من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء 12. والله واسع عليم 13. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقيه 14. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم تابوت فيه سكينة من ربكم وبقية، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أي يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقيه وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أي يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية. وقال لهم نبيهم إن, أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أي يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية. وقال لهم نبيهم إن وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أي يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ من ربكم وبقية وقال لهم نبيهم إن وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية.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 وَبَقِيَةٌ مِمَّا تَرَكَ آل مُوسَى وآل هَارُونَ تَحْمِلُهُ الملائكة. وَبَقِيَةٌ تَرَكَ آل هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. وبقيه مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكه وبقيه مما تَرَكَ آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة.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 مؤمنين إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين إن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 إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية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 وَبَقِيَةٌ مِمَّا تَرَكَ آل مُوسَى وآل هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ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 إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أي يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية وبقية من 118. وما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين 119. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم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 إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني فلما فصل قالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني فَلَمَّا فَصَلَ قَالُوا تُبِلَّ الْجُنُودُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبَتَّلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي فَلَمَّا فَصَلَ قَالُوا تُبِلَّ الْجُنُودُ قَالَ إِنَّ الله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 ب نهرٍ فَمَنْ شرب مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي فَلَمَّا فَصَلَ قَالُوا تُبِلْ الْجُنُودُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبَتَّلِيَكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي فَلَمَّا فَصَلَ قَالُوا تُبِلْ الْجُنُودُ قَالَ إِن إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني فَلَمَّا فَصَلَ قَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكٌ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَئِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ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 119. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا كُتِبَ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم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 بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ مُبْعَثٌ لَنَا مَلِكًا إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ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 ما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا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 وَبَقِيَةٌ مِمَّا تَرَكَ آل مُوسَى وآل هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَلَمَّا فَصَلَ قَالُوا بِالْجُنُودِ قَالَ إِن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا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 والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالو ملكا قالوا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 وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَتَ مُلْكِهِ أَيْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِن رَبِّكُمْ وَبَقِيَةٌ وَبَقِيَةٌ مِن 119. فما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين 110. فلما فصل قالوت بالجنود قال إن الله بنهر فمن شرب منه فليس مني ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد نوسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا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 119. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالو ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت من المال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 والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية 129. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين 120. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن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 بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالو ملكا قالوا أننا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يأتسعت من المال.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 إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل قالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني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 والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية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 إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا